بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا عجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا فَلَا تَفَاءَ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتٍ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 لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يَنْزِفُونَ وَفاكِهَةً مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ جَزَاءً سِيمًا إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ نسكود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 سُنَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَسُنَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَعَذَابٍ مِّنْ يَقْمُومٍ لَّ غريم انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكان يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَا تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِّن امين فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو تصدقون افَرَأَيْتُم مَّا تُنْزِلُونَ أأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ أَلَمْ قَدْ عَلِمْتُم مَّشَآءَ الْخَلْقِ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَمَا تَذَكَّرُونَ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 فَأَرَأَيْتُمْ مَا أَنرَ لَطِيفُونَ أَأَنتُمْ أَن شَأَتُم شَجَرَةً أَم نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ فَسَبِّح بِاسْمِ رَبِّكَ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 فَ بِنذاذَ الحَدذِ أَنتُ مدِون وَتَجَعَلونَ رِزقَكُمْ أَكُتُ كَذبُون فَلَ ل إِذَا بَلَوَاتِ الحُلقُون وَأَنتُم حينَئِذٍ تَظُرون وَنَعنُ أَقرَبُ إلَيْهِمِون ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مديني لترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان